قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُحْرِ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين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 وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَّهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمين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 قَال لَّقَدْ كُنتُم أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَأَتَّخِذُ عِندَ ٱلْحَقِّ أَمْ أَنتُم مِّنَ ٱللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ நமகும் துவல்லு مُدْبِرِينَ